امنی پونی نب سی و پانی مش بکول جل ادستوں وستی مل يَجْعَلُكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتَنُ نَهَارًا مَّا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ أَلَا نُوقِعُكُمْ بِهِ تَسْتَغِيثُونَ وقيل <تصفيق> للذين ظلموا دوقوا عذاب الخند هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك حقه قلي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو الملك لنفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقص وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات ولرض ألا الله حق ولكن لا هو يحيي لو می ترجعون يا جاؤ الناس قد جاءتكم اچھا ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون قل رائكم ما جعلتم منه حراما وحلالا قلاء اللہ اذن لكم ام على اللہ تفترون وما ظن الذین يفترون على اللہ الكذب يوم القیامة ان اللہ لدو فضل علم لا يشكون وما تكون في شأن وما منه مِنْ چوکلو میو کول فِيهِ وَمَا نلی کلفی مِنْ پانی گولا پانی گوالا ألا, في كتاب مبين. ألا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 انَّ اللَّهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْسَمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَسْتَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا هُوَ وَمَا هُم لولیر کلو نو دل قومی الله هو له ما في وَمَا في إن عندكم من بهذا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کو 119. من الذين يفترون على الله انتذب لا يفلحون 110. متاع في الدنيا ثم إلينا مرضعهم ثم بِمَا نذيقهم العذاب